فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى ۖ قَالَا مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۖ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ قال لهم وساويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسروا قالوا إن هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم يريدان ان يخرجاكم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 يَكُونُ أَوَّلَ مَن أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إليه, إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسَاءَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّ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 قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنتقام انما تقضي هذه الحياه الدنيا انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اقترنت علينا من الس والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم ما لا يموت فيها لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا تدعى من الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها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 فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فيه. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوا وانني لغفار لمن تاب وآمنا لمن تاب وآمنا وعمل صالحا ثم اهتدى